بسم الله الرحمن الرحيم الخطوه الاولى الخطوه الاولى الشباب والفتيات من اباء وامها بالجميع المستويات يحاول الشريف الانتباه الى الخطوه رقم 1 والتي ينبني عليها نجاحنا او اخفاقنا في بقيه الخطوات الخطوة, الخطوه الاولى يعني ايه الخطوه الاولى وما هي الخطوه الاولى احنا عايزين من الليله ان احنا نخطو خطوه نحو جنه الرحمن لنكون الاهليه الخطوه الاولى انت هتموت وهتموت على فراش وسالت ربنا ان انت تموت شهيد صفر ربنا هيبلغك يوم القيامه منازل الشهداء وتبقى مع الشهداء خد خطوه الاولى الى نفس ما نفسهما كانا فتاك هوان وعقيانا الخطوه الاولى خالد بن الوليد فاكر في عز فتحات الشام يا جماعه والراجل ما شاء الله من مصر الى مصر ما هزم خالد ابدا سيف فله الله على اعداءه سبحان الله سيدنا خالد في عز انتصارات الشام دي كلها ورقه سريره الى ابي عبيد بن الجراح سيدنا عمر بيؤمره ان لوشته الورقه دي فابل خالد بان انا قد عزلته من القياده الى الجنبي تخيل كده وزير الدفاع ومره واحده تجيله ورقه اتعزل بدل ما انت وزير الدفاع انت عسكري بالله عليك ما يموتش فيها يموت في فيه سبحان الله سبحان الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بسنوا تبديلا يا ترى عندك عمل صالح بينك وبين ربنا لما تقع في ازمه زي ديت هتقدر تتوجه الى الله بالعمل ده عشان تنجو يا رجاله الخطوه الاولى, الأولى, الأولى, الأولى, الأولى, الأولى, الأولى, الأولى, الأولى شوف قد ايه ضحى بنفسه وهو عارف ان الملك عايز يقتله خد بالك ويروح ويرجع ويروح ويرجع وفي النهايه برضه إيه؟ قال له انك لن تستطيع ان تقتلني الا ان تفعل ما امر في النهايه الغلام ده ضحى بنفسه ومات وقتل ليه اجلنا نحيا قلوب الامه جميعا على توحيد الخالق سبحان الله الامه دي مش هتنطفي ابدا الا لو كلنا اخلاصنا لله باشرفها بيها ماهي الامه الثناء والدين والرفعه والتمكين الا اذا من عمل منهم عمل الاخره للدنيا لازم يبقى للاخره ما بقاش للدنيا لم يكن له في الاخره من نصيب انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا الخطوه الاولى يا سلام. سلام شوف زينا العابدين علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان الناس يتهمونه بالبهم ما يعرفوش هو بيعمل ايه وكان هو بالليل يا جماعه في الثلث الاخير من الليل كان يقوم ويشيل على كتافه شويله الدقيق والزيت والسكر والحلويات كلها ويروح يوزعها على فقراء المدينه فكان الفقراء حتى هم نفسهم ما كانواش يعرفوا مين اللي بيجيب لهم الحاجات 10 سنوات يا شباب وهو كل اليوم يحط الاكل والشرب والحاجات قدام بيوت الناس ديت وهم يفتحوا الباب على الفجر يلاقوا الحاجات ديت ما يعرفوش مين اللي جابها لحد لما جه عند موته اليوم اللي مات فيه ابن علي بن حسين اول ما مات فانقطع الطعام عن هؤلاء فعرفوا ان هو اللي, اللي كان بيجيب لهم الاكل يا راحلي ما الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما لقد سرتم جسوما وصرنا نحن اراحه ان اقمنا على عذر عن قدر ومن أقام على عذر فقد راح اااه لحظه تفضلوا يسر شركة عربيه للانتاج والتوزيع ان تقدم لكم هذه الاسعار الخطه الاولى لفضيله الشيخ محمود المصري ابو عمار واللام مع فضيله الشيخ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الغمه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 فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي مرحبا بكم في هذه الليله الميمونه المباركه ومع تلك السلسله الجديده التي هي بعنوان خطوات الى طريق الجنه ونحن اليوم او نحن الليله على موعد مع الخطوه الاولى فاول خطوه نبداها الليله بمشيئه الله جل وعلا طبعا اكيد في ناس كتير جدا عايزين يسالوا لينا يعني ايه الخطوه الاولى وما هي الخطوه الاولى بقول احنا عايزين من الليله ان احنا نخط خطوات نحو جنه الرحمن لنكون من اهلها اتس الله جل وعلا ان يجمعنا جميعا في الجنه طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يرتقب ارواح الصحابه والامه من بعدهم الى جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول من يحفر بئر روما وله الجنه من يجهد بيش الاسره وله الجنه انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحدو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والامه من بعدهم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى حتى ان سيد بحمزه لو تعلمون الحديث اللي رواه مسلم كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنه والنار فكان رائعين كلمه كان راي عيني دي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتابع الحديث عن الجنه والنار لان دائما الذي يحث العبد للعمل الصالح ولتحقيق الاخلاص لله سبحانه وتعالى ان هو يعلم ان في دار فيها جزاء في جنه في نار في اخره في حساب هو ده اللي بيخلي الانسان يتشجع وان هو دائما يجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى طيب اول خطوه بعد توحيد الله جل وعلا هي تحقيق الاخلاص لذلك هناك كلمة جميلة جدا لأحد السلف كان يقول الناس كلهم هلك إلا العالمون والعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم يعني إلا أن يثبتوا على إخلاصهم فتبدلت نيتهم فهم على خطر عظيم لذلك يا جماعة يعني الإخلاص في هذا الزمان الذي يعني تغيرت فيه قلوب كثير من الناس وعكفت على حطام الدنيا الزائل فاصبح الولاء والبراء والمحبه والعداء من اجل دنيا زائله لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جل وعلا جناحه بعوضه فاصبح الاخلاص شيء عزيز جدا في هذا الزمان والحقيقه الاخلاص يعني تجده دائما في مقدمه اعمال القلوب اهم حاجه كثير من الناس اهتموا باعمال البدن او الاعمال الماديه زي مثلا زي الصلاه والزكاه والحج والصيام هذه اعمال كلها اعمال بدنيه او او اعمال ماديه ماليه بتدفع في الذكر بتصلي بتكون بجهد في الصلاه وفي الحج وفي العمره وفي الصيام وخد بالك لكن اعمال القلوب قل من يهتم باعمال القلوب مع ان اعمال القلوب دي في مقدمه الاعمال وفي مقدمه اعمال القلوب اخلاص النيه لعليام الغيوب جل وعلا لازم تبحث في قلبك اولا وتشوف ايه اللي بيخليك تعمل هذا العمل فلو كان العمل ده من امر الدنيا او الدين ايه اللي بيخليك تعمله لابد ان يكون النيه لوجه الله سبحانه وتعالى كما قال جل في علا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي خد بالك اهي حياي ومماتي لمن لله رب العالمين في حد معاه لا لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين خد بالك من حاجه انت بتقرا الايه دي وانا بقراها وده بيقراه كله بيقراها واحنا كلنا بنقول ايه وانا اول المسلمين ده دليل على ايه فاستبقوا الخيرات انهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ولهبا وسارعوا الى مغفرة من ربكم في تنافس بس تنافس شريف من اجل ان احنا نفوز برضوان الله وبجنه الرحمن سبحانه وتعالى حاجه يا جماعه قدر الاخلاص عظيم جدا لك انت تتخيل ان الله عز وجل يكون مخبرا عن الامم من قبلنا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وقال جل وعلا لحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين سيد بن يوسف عليه السلام نجى من كيد امرأة العزيز بسبب إخلاصه عليه السلام قال جل في علا ولقد همت به وهم بها لولا ارا برهان ربي لو قلنا الكلام ده بكده في شرح هذه الايه ان هذا من المقدم والمؤخر ان سيدنا يسع اصلا لم يهم بها وفي اقوال بعض المفسرين انه كان هم خطرات مجرد ان هو ايه هم هم خطرات لكنه لم يفعل شيئا لان طبعا كما نعلم من عقيده اهل السنه والجماعه ان كل الانبياء والمرسلين معصومون جميعا من فعل الكبائر معصومون من فعل الكبائر ولقد همت به واهم بها لولا ان راى برهانا ربي اي لولا ان راى برهانا ربي الا هم بها لكنه لم يهم بها اصلا عليه السلام ربنا بيقول ايه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين في قراءه ابن كثير ونافع قال انه من عبادنا المخلصين بالكسر اتفهمك يبقى اذا الذي ينجيك من اي فتنه لذلك انت لما تفتن باي فتنه او تكون حاسس ان انت ممكن تفتن باي فتنه الذي يعصمك من ذلك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى لذلك ايضا تلاقي سوره الاخلاص كل هو الله احد صوره كلماتها بسيطه ويسيره لكنها تعدل سوره القران وربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث على الزمائل البخاري اوجب الجنه بل وجعل محبته لرجل كان يحب ان يقرا بتلك الصوره القصه باختصار ان حبيبك محمد صل صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام ارسل سريه وامر عليهم رجلا فالمهم هذا الرجل كان طبعا هو اللي بيصلي بهم الصلوات الخمسه فكان لا يصلي بهم في الصلوات الجهريه الا بالفاتحه وسوره الاخلاص قل هو الله احد فلما عادوا شكوه الى النبي قالوا له يا رسول الله ده ما كانتش بيصلي بنا غير بايه الفاتحة وكل هو الله واحد فسأله النبي عن سر ذلك فقال أما إنها صفة الرحمن جل وعلا وأنا أحب أن أقرأ بتلك الصورة فقال صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى فقال أخبروه أخبروه بأن الله قد أحب لحبه إياها يعني بالصورة دية وقد أوجب له الجنة سبحانه وتعالى سبحان الله أيضا لمحة تانية عن فضل الإخلاص إبليس ليس له سلطان على اهل الاخلاص ابدا قال ابليس كما اورد ذلك الحق جل وعلا في كتابه قال رب بما اغويتني لازينا لهم في الارض ولا اغوي انهم اجمعين الا صنف واحد الا عبادك منهم المخلصين وزي ما قلنا في قراءه نافع وابن كثير الا عبادك منهم المخلصين على قدر اخلاصك وعلى قدر اخلاصك تنجو جميعا من مكائد الشيطان كيد الشيطان استطيع ان تنجي منه بفضل الله عز جل اولا ثم باخلاص النية لله سبحانه وتعالى بل تجد ان الحق جل وعلا بيصف عباده المؤمنين المخلصين في قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا يا سلام، شوف الكلام الجميل إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ حيث كل واحد كده لم يجي يعمل أي خير مع أي مسلم ما يقول لهش أنا بقدم السبت عشان ألاقي الحد انا بعمل كده لا اريد الا وجه الله اخت وقفت جنب اختها ساعدتها وقفت معاها في محنتها لا اريد من وراء هذا العمل الا وجه الله سبحانه وتعالى يا جماعه ده الاخلاص يكفي يكفي شرفا ان الاخلاص هو وصيه الحق جل وعلا للمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه قال جل في علام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما ورثينا به ابراهيم وموسى وعيسى ايه الوصيه بقى نشوف الوصيه جايه ازاي ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن ابي العاليه انه قال وصاهم بالاخلاص في عبادته يا سلام يبقى وصيه الحق جل وعلا للمرسلين ان يخلصوا العباده لله سبحانه وتعالى اسمع لقول حبيبك بس بعد ما اصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم انا يعني اهدي اليك ثلاث احاديث يعني ربما ربما كتير من الناس ما سمعوهاش قبل كده اسمع في حديث معروف جدا عند الترمذي باسناد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما واله وعالما او متعلما في روايه ثانيه كتير ما عرفهاش روايه عند الصبراني في الكبير وهذا الحديث حسن لغيره كما اورد ذلك الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله رحمه واسعاً ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونه خد بالك من اللفظ بقى ده ملعون ما فيها الا ما بتغى به وجه الله دي روايه جديده بنفس ذلك بقى الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ما بتغى به وجه الله حديث ثاني عند النسائي بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم إنا الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه هكذا لك بل عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الإيمان نفسه عرفه النبي بأنه الإخلاص إيه الدليل على كدة حديث روال بيهاقي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما الإيمان فقال له صلى الله عليه وسلم الإخلاص الراجل بيساله ايه هو الايمان النبي قال له هو الاخلاص فاهم بالك فاللفظ واضح جدا فالحقيقه مدار الاخلاص كله يدور يعني على اخلاص النيه في القلب خد بالك اهم حاجه في الجسد ده كله القلب ولذلك حبيبه الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين انا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب خد بالك من حاجه الله لا يريد منك الا قلبك انت عارف القلب والجسد عامل ازاي؟ انا اديتك المثال ده قبل كده. عارف لما واحد بيروح يشتري من محل نجفه، نجفه جميله، بيعملوا ايه عشان يوصلها له البيت؟ بيحطوها في كرتونه، صح؟ وحوالاها يلفوا حواليها ورق وكرتون ومش عارف ايه والكلام ده كله. اول ما بيوصل البيت بيشيل الكرتونه وبيطلع منها النجفه ويشيل الورق اللي حواليها ويرمي الكرتونه والورق في اي مكان ويطلع النجفه ويعلقها. الجسد بتاعك ده هو الكرتونه والنجفه هي قلبك. قلبك ده مش هينور الا بتوحيد الله واخلاص النيه لله سبحانه وتعالى فالله لا يريد منك الا قلبك فقط اسمع للحديث الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم الجسم ده مش مهم واحد بقى جسمه طوله عرضه وعينيه خضراء وشعره اصفر فمن ده لكنه بعيد عن الله ما لوش قيمه عند ربنا واحد ثاني رب أشعف أخبر بيتوماي مدفوع بالابواب لكن الانسان مؤمن لو اقسم على الله لا ابر الله قسمه خدت بالك موازين البشر شيء وموازين رب البشر شيء ثاني خالص ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم ولو سكت النبي عند ذلك يبقى خلاص بقى لا حد يصلي ولا يصوم ولا يعمل اي حاجه يبقى طالما الايمان في القلب واخد بالك تسال واحد تقول له لحيه فين يقول لك في القلب واحده الحجاب فين تقول لك في القلب يقول له اللي مش عارف الصلاه فين في كله صندوق الدنيا ده تفضلت سبحان الله فالنبع سمع عليه قال ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وبعدين وإلى أعمالكم ولذا تجد دائما الإيمان بالعمل الصالح يقترن في كل آيات الكرآن والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات ترجم للإيمان به ما ينفعش بتقول لي انا مؤمن وبحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاه والسلام طب بتصلي عمر ما لكعتها طب ازاي بتحبهم بقى يبقى مفيش محبه بقى يبقى انت بتكذب على نفسك انت لو بتحب ربنا هتصلي وانت لو بتحب ربنا هتتحجب ده دليل محبه يا جماعه دليل محبه خد بالك طيب اسمع بقى فاذا لابد ان انت تستحضر النيه يبقى مدار الاخلاص على مدار اخلاص النيه فين في القلب والقلب محل النيه في الدنيا ومحل الحساب في الاخره خد بالك لذلك ربنا أسمع على خليله إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم يا سلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اسمع لقول بقى سلفنا الصالح رضا الله عن مرضاهم يقول يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل ويقول أبو سليمان الداراني طوبى لمنصحت له خطوه واحده يريد بها وجه الله وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال لابنه يا بني ان الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا طول ما انت تنوي خير فانت بخير اجل ايها الاخ الحبيب فانت بتلك النيه الصالحه تستطيع ان تبلغ درجات لم يبلغها غيرك بعمله تقدر من خلال نيه بس ان انت توصل لدرجات عالية جدا لم يبلغها غيرك بعمل ايه الدليل على كده اقول لك بس بعض النصال صلى الله عليه وسلم حديث رؤى التلمزي بسنة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعة نفر اربع انواع من البشر عايشين في الدنيا دي رجل اتاه الله مالا وعلما عالم وعنده فلوس كتير العالم اللي عنده فلوس ده يعرف كيف يستحمل هذا المال فيه في طاعة ربنا صح الله فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه النبي حكم عليه يا جماعه قال فهذا باهل المنازل الثاني بقى راجل عالم برده بس فقير خد بالك بقى ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا خد بالك بقى شوف لفظ الحديث فهو صادق النيه فهو ايه صادق لفظ الحديث كده فهو صادق النيه يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء هذا بعمله وهذا بنيه يا سلام تبقى ماشي كده وانطرالي بقى طالب علم او عالم ماشي لقيت واحد بنى مسجد يا سلام يا رب لو رزقتني هبني مسجد زي ده تبقى ماشي تلاقي واحد بنى دار ايتام يا سلام يا رب ارزقني ونعمل دار ايتام تلاقي واحد بيطعم الفقراء لو رزقتني هطعم الفق وهكذا تتعلم النيه فانها ابلغ من العمل اسمع لكلام حبيبه ايضا صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم انا عايزك بس تعرف قدر النيه وعايزك تعرفي قدر النيه وانت قاعد في بيتك ورب الكعبه تقدر تتحصل على ملايين الملايين من الحسنات وانت قاعد في بيتك وانت نايم تقدر تتحصل على الحسنات انت فاكر لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذ من جبل وابو موسى الاشعريه الى بلاد اليمن قعدوا مع بعض قعده حلوه كده في اليمن فبيتكلموا مع بعض بيقول له انت حالك ايه مع القران فقال له اقراه قائما وجالسا ومستقيا فان احسست بشيء من التعب قمت وركدت ذاتي فحتى ايه يعني استطيع ان انا ايه واواصل القراءه فمعاذ بن جبل طبعا ده يعني امام العلماء فقال له معاذ بن جبل اما ان ساقرا القران فاذا ما احسست بشيء من التعب او غلباتني عيني عايز انام بقى انام واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي ادي العلماء يا جماعه هو ده العلم ان انا انام بقى واقول يا رب ده فنيتي بقى مش هبقى ببق كده يعني يعني هبقى نيتي انا هنام يا رب عشان استعين بشويه النوم دولت على اني اقوم اقرا قران ثاني واصلي يبقى النوم ده عباده فاهم بالك يبقى المساله ايه لازم تبقى واضحه والذكر ربنا ليه انما يخشى الله من عباده العلماء اسمع لكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم اذا هم العبد بحسنه لسه ما عملهاش اهو ده بيقول لك همنا يعني عايز يعمل حسنه فلم يعملها فده كتبت له حسنه فين عملها كتبت لهم 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره واذا هم العبد بشيء فلم يعملها لم تكتب عليه شيء وفي روايه وده الشاهد بقى فاني تركها كتبت له حسنه يعني لو ما عملش السيئه الذنب ده فده كتبت له ايه حسنه ليه لان في روايه ثانيه يقولوا فيها جل وعلا قال انما تركها من جراي او من اجل يعني ترك السيئه او الذنب ده من خصيته من مقاصته فمذا عشان كده السيئه اللي امتنع ان هو يعملها كتبت له ايه كتبت له حسنه فان عمل السيئه كتبت عليه سيئه واحده فان تاب تاب الله عز وجل عليه فلم تكتب عليه شيء خدت بالك شوف رحمه ربنا عايزك بس تتعلم منها احنا لسه مازال بنتكلم على ايه على استحضار النيه لاني قلنا ان مدار الاخلاص كله على اخلاص النيه في القلب خدت بالك ولا ده سبحان الله لو ترجع معايا بالذاكره بقى في غزوه تبوك غزوه تبوك يا جماعه كان فيه ناس راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام الناس دول كانوا فقراء جدا لا معاهم ذات ولا معاهم راحله ونفسهم يطلعوا يجهدوا وينتسبوا لله مع النبي عليه الصلاه والسلام لكن مفيش ما عندوش اي حاجه والنبي ما عندوش راحله يحملهم عليها وما عندوش زاد يدوه لهم فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك فعلم الله صدق نياتهم فجعلهم يشاركون الغزاه في الاجر اسمع لقول الله جل وعلا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه اللي حصل قالوا بارك يا جامع نرجع بقى والحمد لله ودينا عزم لعزومة ملكبية ان احنا نطلع مع النبي والنبي قال لنا ما عندش يا دبى ولا بتاعوا نرجع ابدا والله تولوا مشوا واعينهم تفيدوا من الدمعة حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون يا سلام على اصحاب الكروب ولذلك جاء في حديث في البخاري المسلم عن الوقع دي بالذات النبي صلى الله عليه وسلم وقف كابوك قال ان بالمدينة اقواما ده النبي بيكلم الصحابة اللي معافك ابوك بيقول لهم فيه دقا في المدينة احنا سبنا ناس هناك شفر دي ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم نفقة ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وهم بالمدينة حبسهم العذر يا سلام هتقول لك يبقى الا كانوا معكم في رواية تانية الا شاركوكم في الاجر حبسهم المرض فاذا المسألة يعني ايه مسألة مية يا جماعة ولذلك برضو تبص للمسألة التانية الجميل ده سيدنا عبدالراب بن ام مكتومة عبد الرب من يومه مكتوم انت عارف ده كان يعني ايه كان من ضمن المؤذنين بتوع النبي عليه السلام وكان رجل اعمى رجل الله عنه وارضان لما نزل قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قول الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم اسمع لكلام الحافظ ابن كثير بيقول لك ايه بيقول لك الاية دي نزلت في الاول من غير قوله جل وعلا غير قول الضرر يعني كانت الاية ازاي تت الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم فسيدنا عبد الله بن مكتوم كان حزين جدا بقى طب يا ربي طب انا اعمى رغم ان انا انا معذور مش قادر اطلع فتديت فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا رجل ضرير والله لو استطيع الجهاد لجاهدت في سبيل الله فنزل قول الله عز وجل بقى ايه التكميله بتاعه الايه دي نزل بقى قوله جل وعلا غير اولي الضرر يبقى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فالايه كما يقول ابن كثير ويرويه عن ابن عباس تدل على ان اولي الضرر اصحاب العذر الاعمى والاعرج واخد بالك والمريض اللي الضرر يساوون اجر المجاهدين يعني هم بياخدوا نفس اجر المجاهدين ما دام الضرر قاهرا والنيه الصادقه مستقره في القلب وضحت ولا لا يترجم طيب اسمع لما تصلي اللهم عشان يعني انت رجل ربنا عارفنا فيك اعمى وعايز تطلع تجاهد في نيتك يا رب لو ما كنتش اعمى كنت طلعت والنيه صادقه في قلبك تشارك المجاهدين وانت في بيتك خاطرك المساله عامله ازاي ولذلك يعني سبحان الله الانسان لو اراد ان هو يحب ولم يستطع فخاطرك معوش فلوس معوش دابه فان النيه يؤجر عليها بفضل الله وما احسن قول القائل حينما قال يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا ان اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح نعم يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما انتو رحتوا باخمكم وسرنا نحن ارواحا احنا اروحنا ايه كانت معاكم ان اقمنا على عذر وعن قدر ان اقمنا على عذر وعن قدر احنا معذورين مع ناس فمسه وعن قدر ربنا قدر لنا كده ومن اقام على عذر فقد راح كانه ذهب الى بيت الله جن وعله فالحياه يعني اصحاب النبي لما تعلموا النيه بقى من النبي عثمان كانوا يحصلون التعامل مع النيه كان كل واحد منهم يا جماعه يستحضر النيه في الاكل في الشرب في اتيان الزوجه في كل حال كل مناحي الدين والدنيا كانوا يستحضروا النيه اديك مثال بسيط انت جاي النهارده الدرس وانت جاي عايزك تعدد النيات ما يبقاش نيه واحده مش انا رايح درس وبس لا انا رايح درس رايح اتعلم العلم رايح اصلي المغرب والعشاء رايح اجدد التوبه ورايح افوز بمغفره ربنا رايح عشان اعتكف رايح عشان ابعد عن المعاصي رايح عشان اطلب العلم رايح عشان ادعو بعد ذلك الى الله عز وجل رايح عشان اتعرف على بعض الاخوه المتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى عشان نكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن جل وعلا شفت كميه ده مشوار واحد عشان كده عايزك ما تخرجش من بيتك ما تخرجش من بيتك ولا انت تخرجي من بيتك الا بان انتوا تجهزوا مين ياصالحه ربنا يحفظنا ويحفظك ولذلك سبحان الله الانسان المؤمن بيستحضر نياته في كل حاجه انا باكل ليه؟ باكل عشان استعين بالطعام ده على طاعه ربنا انت بتشرب ليه؟ عشان استعين بالشراب ده على طاعه ربنا كذلك النوم بروح اشتغل ليه؟ ويبقى الشغل عباده في الوقت ده عشان اعف نفسي وزوجتي واولادي عن سؤال الناس فاجيب لهم الاكل اللي بيستعينوا بيه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى الراجل ياتي زوجته في الجماع يقول صلى الله عليه وسلم وفي وضع احدكم صدقه عندما يجامع رجل امراته له بها ايه صدقه فتعجب الصحابه وقالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر قال اجل ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر قال اجل يا رسول الله هالكذلك لو وضعها في الحلال فله بها اجر يا سلام واحد يسال بقى دلوقتي يقول لي طب ده كلام حلو قوي عن الاخلاص طب ايه هي بقى مجالات الاخلاص انا عايز اخلص في ايه اقول لك ابتداءا تخلص في كل حاجه اي حاجه في امر دين او دنيا تخرج في 100 من الناس هنتعرض لكن انا هكلمك عن بعض انواع الاخلاص مهمه جدا عايزين نركز عليها اول حاجه بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم الاخلاص في التوحيد لله جل وعلا عارف لو اخلصت توحيد الله جل وعلا يقينا ان شاء الله بحسن ظن بالله هتنجو من النار وتدخل الجنه اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري يكون صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله خد بالك بقى الحته دي خد بالك اخلاص النيه في توحيدك لله هيديك قوه مش موجوده عند اي حد هديك قصه صغيره كده من قصص بني اسرائيل يعني نذكرها على سبيل الاستئناس ليس على سبيل الاستدلال كان في واحد رجل من بني اسرائيل رجل صالح فلقى ناس بيعبدوا شجره من دون الله يروحوا يسجدوا لتلك الشجره ويقربوا النذور والكلام ده كله صغار وزعل ازاي يعني الناس دي يعملوا هذا الامر والمفروض ان احنا ايه يعني نفرض الحق جل وعلا بالتوحيد والعباده فراح وقت فس رايح عشان يعمل ايه يقطع الشجره دي وهو رايح يقطع الشجره تمثل له الشيطان في صوره رجل انت رايح فين قال له رايح اقطع الشجره اللي الناس بتعبدها من دون الله قال له مش هتقدر قال له مين هيمنعني قال له انا فمسك بقى الرجل العابد مسك الشيطان وهو سرعه والقهه على الارض فتعذب الشيطان حاول يمنعه مره ثانيه فمسكوا الراجل برده ايه وراح ايه موقعها على الارض فالمهم في اليوم الثالث يعني الشيطان برده بيحاول يمنعه واخد بالك فالمهم الشيطان لما لقاه مصر انه يقطع الشجره قال له طب اقول لك نحلها مع بعض قال له نحلها ازاي قال له بلاش تقطع الشجره وسيبها وانا اديك كل يوم دينارين ايه رايك فالدينارين في الوقت ده كان مبلغ يعني كبير جدا بالنسبه لهم قال له طب خلاص ماشي ومن يضمن لي قال له انا اضمن لك كل يوم هتلاقي عندك في البيت كل يوم دينارين فزن قاعد مع حوالي اسبوع كل يوم يديله دينارين كل يوم كل يوم لحد ما ايه خلاص بقى اتعامل ان هو ايه مش هيفكر يقطع الشجره راح فين الراجل زعل السيد دينارين ما جهوش راح واخد الفأس وطالع عشان ايه يقطع الشجره قابله مين الشيطان فاول ما قابله قال له راح فين انا رايح اقطع الشجره التي تعبد من دون الله عز وجل قال له مش هتقدر قال له مين يمنعني قال له انا فدخل قدام الشيطان فصارعه الشيطان فتعجب الرجل العابد قال له ازاي انتصرتني مع ان انا ضربتك قبل كده مرتين قالوا لانك انت في المرتين اللي فاتوا خرجت غبة لله جل وعلا اما اليوم فقد خرجت غبة للدين ريم خدت بالك توحيدك اللي يديك القوة لو سبت اخلاص النية في التوحيد لله تلاقي الضعف دب في جسدك وفي قلبك وفي حياتك فكتب لك بل انك انت بصدق توحيدك لله عز وجل تفوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره اذا اخلصت توحيدا لله حديث رواه البخاري عن سيدنا ابو هريره انه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال له صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فكتب لك ثاني حاجه من مجالات اخلاص ال100 مجالات الاخلاص الاخلاص في التوبه الاخلاص في التوبه حديث البخاري ومسلم انتوا عارفين قصه الراجل الذي قتل 99 نفس الراجل ده يا جماعه كان مخلص بجد والدليل على كده سياق الحديث هو قال ايه دلوني على اعلم اهل الارض عايز يتوب قتل 99 نفس ونفس يتوب لان التوبه ليها طعم جميل والانسان لما يبدا حياته في ساعه ربنا يحس انه صدره منشرح حياته كلها جنه ثبت بالك فقال لهم دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على أعبد أهل الأرض والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل أما العالم فهو الذي يعبد الله على علم المهم فلما ذهب إلى العابد قال له هل لي من توبة؟ قال له انت عملت ويقال له أتلت تسعة وتسعين نفس قال له لا ليس لك توبة وده من جهل العابد ده من جهل العابد قال له ليس لك توبة فرجل لما لقى المسألة فرص يعني كده كده إيه في سواد فرح أكله ومكمل بإيه المئة ورغم ذلك الراجل بقى ما زال صادقا في التوبة عايزي توب فقال دلوني على أعلم أهل الأرض المرة التانية دلوه فعلا على أعلم أهل الأرض فلما ذهب إليه قال له أريد أن أتوب فهل لي من توبة والعالم عالم خذ بالك من حتة دي العالم مش مجرد أنه بيسمع فترة ويقولي الإجابة وخلاص لا يعني العالم بيستل الجرثومة من قلب هذا الإنسان ويضل على التشخص والعلاق في فوق واحد خذ بالك بقى فقال له فماذا صنعت عايز اعرف انت عملت ايه قال له اتلت 100 نفس فهل لي من توبه قال اجل ومن يحول بينك وبين التوبه ولكن واضح طبعا ان الارض اللي انت فيها دي ارض سوء والدليل على ذلك ان انت اتلت 100 واحد وما اتحبستش يوم ولا اتقتلت فده دليل على ان الارض دي ارض سوء فذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله عز وجل ايه معهم الى اخر قصه كما تعلمون المهم الاخلاص ايه في التوبه طيب ثالث حاجه الاخلاص في الحب الله ربنا يزرقنا الحب في الله حديث في البخاري ومسلم لو فعلا حبيت أخاك حبا صادقا لله هدوء حلوة الإيمان والله وحلوة الطاعة يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من بينها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله بل والله العظيم ده أنت لما تقرس النية لله سبحانه وتعالى في محبتك لأخيك وتنقي قلبك كده من الحقد والحسد والغش لاخوانك المسلمين ربما يكون ده سبب دخولك الجنه ايه الدليل على كده حديث جميل قوي رواه احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يا جماعه في يوم من الايام قص الصحابه فقال لهم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه طب انا لما انت تكون قاعد في المسجد دلوقتي كده وتلاقي النبي قاعد معانا دلوقتي صلى الله عليه وسلم يقول لك دلوقتي حالا الباب ده هيخش منه واحد ايه من اهل الجنه هتلاقي الناس ايه الدورت بزاويه 180 درجه عشان يشوفوا مين ده فحلها وده اللي حصل من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم دخل رجل بسيط جدا وفقير جدا اتوضا ودخل صلى ركعتين ومشي النبي كرر نفس الكلام ده ثلاث ايام فكل مره كان نفس الراجل هو اللي بيدخل طبعا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص انتوا عارفين طبعا عبادته كان يعني عنده همم في العباده عاليه جدا فالمهم قال لك لا الموضوع ده كده ما نسيبوش كده يعدي صرح ان الراجل وقال له لقد اقسمت على ابي الا ادخل عليه بيته ايه ثلاثه ليال فهل لا تؤويني الى بيتك حتى اكون عندك ثلاث ليال اتفضل فدخل عنده عبد الله بن عمرو ما عرفش دايما انتوا عارفين قيام بالليل وصيام بالنهار وذكر وقران حاجه ما شاء الله الراجل الثاني ده ما كانش بيعمل حاجه غير انه بيؤدي الفرائض وبس فسيد عبد الله بن عمرو بيقول ايه بيقول حتى كدت ان احتقر عبادته قلت ايه ده ده كانه ما بيعملش حاجه خالص سبحان الله فالمن يشاء المولى عز وجل عبد الله عمر بن عمرو بن العاص بيقول كان لا يؤدي الا الفرائض المكتوبه غير انه كان في حته بس اللي بيعملها زياده غير انه كان اذا تعار من الليل لما يقل بالليل كان يفكر الله جل وعلا في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو فرح صرحه ان انا ما اقسمتش على ابي ولا حاجه كل ما في الامر سمعت النبي ثلاث ايام صلى الله عليه وما هو بيقول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه فكنت انت هذا الرجل فماذا تصنع قال هو ما رايت طب هيقول له ايه خلاص هو انا ما بعملش غير اللي انت شفته فعبد الله بن عمرو لسه يمشي فرحني دع عليه قال ايه هذا هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا غل ولا حسد لاحد من المسلمين فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك صعبه جدا جدا ان اختباء ليله وصدره سليم لكل المسلمين ربنا يزكم المحبه في الله رابع حاجه يا شباب الاخلاص في الصلاه الصلاه عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين ان شاء الله جاي درس قريب ان شاء الله بعنوان يا شباب حي على الصلاه درس مهم جدا ان شاء الله ربنا رزقنا ايهاكم الخلاص فيه حديث عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اسم عشو في الانسان لم يخلص في الصلاة قال من اتى فراشه جاي بليل كده ينام وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل واحد بينام ونيته ان يا رب ان شاء الله ينابي انا اقيم اصلي قيام الليل فغلبته عينه عينه كده غفلت في النوم فانام في ايه ما ديرش بنفسه ايه حدا ما ايه سمع عدال انفادر فغلبته عيله حتى يصبح ايه اللي يحصل يا جماعة شوف فضل ربنا ودود سبحانه وتعالى كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه يا سلام ناوي ان هو وهو بينام كده ناوي ان هو يقوم يصلي قيام اللي اللي مدة ساعتين ثلاثة فيتكتب له قيام ساعتين ثلاثة طالما انه صادق النية شوف اديه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه اسمع الحديث التاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين ركعتين بس يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه وغفر له في حته هنا ممكن تسال عنها تقول ما النبي قال الا وجبت له الجنه طب وايه غفر له طب ما هو وجبت له في الجنه خلاص اقول لك ما هو ممكن واحد يخش الجنه بس يبقى عليه ظنوب لسه ما تغفرتش خب بالك فيخش النار يتعذب بالظنوب دي وبعدين في النهاية برضو ايه هو من اهل الجنة لكن وجبت له الجنة وغفر له يبقى مش هيتعذب ويخش الجنة بغير عذاب واتحت المسألة اربط بن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحسن رضى الله عنه وارضاه لما سألوه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي اسمع بقى عايزك بقى تشوف المشهد ده قدام عينيك دلوقتي وتشوف الصحابة كانوا بيصلوا ازاي عشان تعرف احنا بنصلي صلاة يعني تايواني اخذ ذلك لنبني ذلك فيك قال حسن رضى الله عنه وارضاه كنا نصلي وكأننا وقوف على الصلاة وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله ثم ندخل في الصلاه ثم ندخل في الصلاه ونصليها ونتم تلك الصلاه فاذا ما سلمنا فذهئ سالنا انفسنا هل قبلت ام ردت علينا يا ترى الصلاه بالمنظر ده قبلت ولا ردت علينا وما لم تقبل فسبحان الله ربنا يرزقنا మీరు అదిస بسم الله الرحمن الرحيم الخطوه الاولى الخطوه الاولى للشباب والفتيات والاباء والامه بل لجميع المستويات يحاول السيد ان الانتباه الى الخطوه رقم 1 والتي ينبني عليها نجاحنا او اخفاقنا في بقيه الخطوات الخطوه الاولى يعني ايه الخطوه الاولى وما هي الخطوه الاولى احنا عايزين من الليله ان احنا ناخذ خطوه نحو جنه الرحمن لنكون من اهل الجنه الخطوه الاولى انت احسبيت وهتموت على فراشك وسالت ربنا ان انت تموت شهيدا بس تصد ربنا هيبلغك يوم القيامه نازل الشهداء وتبقى مع الشهداء اي الخطوه الاولى يا نفسهما كانا فكيهوان وعقيالا الخطوه الاولى خالد بن الوليد فاكر في عزه فتحات الشام يا جماعه والراجل ما شاء الله من مصر الى مصر ما هزم خالد ابدا سيف فله الله على اعدائه سبحان الله سيدنا خالد في عزه انتصارات الشام دي كلها ورقه صغيره الى ابي عبيده بن الجراح سيدنا عمر بيؤمره ان لو وصلت الورقه دي فابلغ خالد باننا قد عزلته من القياده الى الجنبي تخيل كده وزير الدفاع ومره واحده تجيله ورقه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 سبحانه وتعالى الأمة دي مش هتنتصر أبدا إلا لو كلنا أخرصنا الله لله, لله. باشترها بالأمة الأمة السناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لازم يبقى للآخرة ما بقاش للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصير إنما نطعمكم لوجه الله لا, لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا الخطوة الاولى يا سلام. سلام شوف زينا العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان الناس يتهمونه بالبهم ما يعرفوش هو بيعمل ايه وكان هو بالليل يا جماعه في الثلث الاخير من الليل كان يقوم ويشيل على كتافه شواله الدقيق والزيت وال... والسكر والحاجات كلها ويروح يوزعها على فقراء المدينه فكان الفقراء حتى هم نفسهم ما كانواش يعرفوا مين اللي يقوم الحاجات 10 سنوات يا شباب وهو كل اليوم يحط الاكل والشرب والحاجات قدام بيوت الناس ديت وهم يفتحوا الباب على فجر يلاقوا الحاجات ديت وما يعرفوش مين اللي جابها لحد اما جه عند موته اليوم اللي مات فيه سيدنا علي بن حسين اول ما مات فانقطع الطعام عن هؤلاء فعرفوا ان هو اللي كان بيجيب لهم الاكل يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما لقد سرتم جسوما وصرنا نحن اراحه ان اقمنا على عذر عن قدر ومن أقام على عذر فقد راح اهلاً الحمد لله تفضلوا يا سادة شركة عربيه للانتاج والتوزيع ان تقدم لكم هذا الاسماء الخطوه الاولى لفضيله الشيخ محمود المصري ابو عمار والآن مع فضيله الشيخ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد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 وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل وعلا الا لله الدين الخالص وقال جل وعلا لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرته لان اكون اول المسلمين سيدنا يوسف عليه السلام نجا من كيد امراه العزيز بسبب اخلاصه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 معصمون من فعل الكبائل ولقد همت به وهم بها لو لا أن رأى برهان ربي أي لو لا أن رأى برهان ربي لهم بها لكنه لم يهم بها أصلا عليه السلام ربنا بيقول إيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين في قراءة ابن كثير ونافع قال إنه من عبادنا المخلصين بالكسر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 تنجوا جميعا من مكائد الشيطان كيد الشيطان تستطيع ان تنجو منه بفضل الله عز وجل اولا ثم باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى بل سجد ان الحق جل وعلا يصف عباده المؤمنين المخلصين في قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يا سلام كده الكلام الجميل انما نطعمكم لوجه الله عايز كل واحد كده لما يجي يعمل اي خير مع اي مسلم ما يقولوش انا بقدم الثبه عشان الاقي الحد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 والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ايه الوصيه بقى شوف الوصيه جايه ازاي ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه قال الحافظ ابن حجر في فتح نقلا عن ابي العاليه انه قال وصاهم بالاخلاص في عبادته يا سلام يبقى وصيه الحق جل وعلا للمرسلين ان يخلصوا العباده لله سبحانه وتعالى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 وهذا الحديث حسن لغيره كما أورد ذلك الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله رحمة واسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة خد بالك من اللفظ بقى ده ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله دي رواية جديدة من ذلك بقى الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما بتغي به وجه الله حديث ثاني عند النسائي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وبتغي به وجهه فاكتب لك بل عرف النبي صلى الله عليه وسلم الايمان الايمان نفسه عرفه النبي بانه الاخلاص الدليل على كده حديث رواه البيهقي بسند صحيح ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما الايمان فقال له صلى الله عليه وسلم الاخلاص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 فانما عمل ايه قال ولكن الله ينظر الى قلوبكم وبعدين الى اعمالكم فتقول لك ولذلك تجد دائما الايمان بالعمل الصالح يقترن في كل ايات القران والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لان عمل الصالحات ترجمه للايمان ده ما ينفعش بتقول لي انا مؤمن وبحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاه والسلام طب بتصلي عمر ما لكعتها طب انت لو بتحبهم بقى يبقى مفيش محبه بقى يبقى انت بتكذب على نفسك انت لو بتحب ربنا هتصلي وانت لو بتحب ربنا هتتحجب ده دليل محبه يا جماعه دليل محبه فافتكرت طيب اسمع بقى فاذا لابد ان انت تستحضر النيه يبقى مدار الاخلاص على مدار الاخلاص النيه فين في القلب والقلب محل النيه في الدنيا ومحل الحساب في الاخره هاتي بالك لذلك ربنا اسنى على خليله ابراهيم عليه السلام فقال اذ جاء ربه بقلب سليم يا سلام يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اسمع لقول بقى سلفنا الصالح رضي الله عن مرضاهم يقول يحيى بن ابي كثير تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل ويقول ابو سليمان الداراني طوبى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 تبقى ماشي كده وانت راجل بقى طالب علم او عالم ماشي لقيت واحد بنى مسجد يا سلام يا رب لو رزقتني هبني مسجد زيه تبقى ماشي تلاقي واحد بنى دار ايثام يا سلام يا رب ارزقني ونعمل دار ايثام تلاقي واحد بيطعم الفقراء لو رزقتني هطعم الفق وهذا تتعلم النيه فانها ابلغ من العمل اسمع لكلام حديث ايضا صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم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 واقول يا رب دفتي بقى مش هبقى بوق كده يعني يعني هبانيه انا هنام يا رب عشان استعين بشويه النوم دولت على ان اقوم اقرا قران ثاني واصلي يبقى النوم ده عباده فاهم بالك يبقى المساله ايه لازم تبقى واضحه ولذلك ربنا ليه انما يخشى الله من عباده العلماء اسمع لكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم اذا هم العبد بحسنه لسه ما عملهاش اهو ده بيقول لك همنا يعني عايز يعمل حسنه فلم يعملها فده كتبت له حسنه فان عملها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 خدت بالك اشوف رحمه ربنا عايزك بس تتعلم منها احنا لسه ما زين نتكلم عن ايه عن استحضار النيه لان قلنا ان مدار الاخلاص كله على اخلاص النيه في القلب خدت بالك ولا لا سبحان الله لو ترجع معايا بالذاكره بقى في غزوه تبوك غزوه تبوك يا جماعه كان فيه ناس راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام الناس دولت كانوا فقراء جدا لا معاهم ذات ولا معاهم راحله ونفسهم يطلعوا ويجاهدوا في سبيل الله مع النبي عليه الصلاه والسلام لكن مفيش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 بيقول لهم في بقى في المدينة احنا سبنا ناس هناك شباب ديه ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم نفقة ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وهم بالمدينة حبسهم العذر يا سلام هتلا لك يبقى الا كانوا معكم في الواية تانية الا شاركوكم في الاجر حبسهم المرض فاذا المساله يعني ايه مساله 100 يا جماعه ولذلك برده تبص للمثل الثاني الجميل ده سيدنا عبد الله بن ام مكتوم عبد الله بن ام مكتوم انت عارف ده كان يعني ايه كان من ضمن المؤذنين بتوع النبي عليه الصلاه والسلام وكان رجلا اعمى رضي الله عنه وارضاه لما نزل قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم اسمع لكلام الحافظ ابن كثير بيقول لك ايه بيقول لك الايه دي نزلت في الاول من غير قوله جل وعلا غير اول الدرج يعني كانت الايه ازاي كانت الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فسيدنا عبد رب اللهم مكتوم كان حزين جدا بقى طب يا ربي طب ده انا اعمى غصب عني انا انا معذور مش قادر اطلع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 الاعمى والاعرج واخد بالك والمريض اللي اتضرر يساوون اجر المجاهدين يعني هما بياخدوا نفس اجر المجاهدين ما دام اتضرر قاهرا والنيه الصادقه مستقره في القلب وضحت ولا لا مترجم طيب اسمعني متصل اتفضل عشان يعني انت رجل ربنا عارفنا عليك اعمى وعايز تطلع تجاهد فنيتك يا رب لو ما كنتش اعمى كنت طلعت والنيه صادقه في قلبك تشارك المجاهدين وانت في بيتك هل تقول لك المسألة عملة ازاي؟ ولذلك يعني سبحان الله الإنسان لو أراد أنه يحبه ولم يستطع هل تقول لك معوش فلوس معوش دبة فإن والنية يؤجر عليها بفضل الله وما أحسن قول القائل حينما قال يا راحلين إلى البيت العطيق لقد سرتم جسوما لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا انا اقمنا على عذر عن قدر ومن اقام على عذر فقد راح نعم يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما انت رحتوا باخمكم وسرنا نحن ارواحا احنا اروحنا ايه كانت معاكم انا اقمنا على عذر عن قدر انا قمنا على عذر وعن قدر احنا معذورين مع ناس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 طبعا وزعل ازاي يعني الناس دي بيعملوا هذا الامر والمفروض ان احنا ايه يعني نفرض الحق جل وعلا بالتوحيد والعباده فراح وقتفاس ورايح عشان يعمل ايه يقطع الشجره دي وهو رايح يقطع الشجره تمثل له الشيطان في صوره رجل قال انت رايح فين قال رايح اقطع الشجره اللي الناس بتعبدها من دون الله قال له مش هتقدر قال له مين هيمنعني قال له انا فمسك بقى الرجل العابد مسك الشيطان وصرعه والقهه على الارض فتعذب الشيطان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 فان قعد مع حوالي اسبوع كل يوم يديله دينارين كل يوم كل يوم لحد ما ايه خلاص بقت معننه ان هو ايه مش هيفكر يقطع الشجره راح فين الراجل فعلا السيد دينارين ما جوش احواخذ الفاس وطالع عشان ايه يقطع الشجره قابله مين الشيطان فاول ما قابله قال له راح فين انا رايح اقطع شجره التي تعبد من دون الله عز وجل قال له مش هتقدر قال له مين يمنعني قال له انا فدخل قدام الشيطان فصارعه الشيطان فتعجب الرجل العابد قال له ازاي انتصرتني مع ان انا ضربتك قبل كده مرتين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 تدلوه على اعبد اهل الارض والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل اما العالم فهو الذي يعبد الله على علم المهم فلما ذهب الى العابد قال له هل لي من توبه قال له انت عملت ويقال له اتلت 99 نفس قال له لا ليس لك توبه وده من جهل العابد ده من جهل العابد قال له ليس لك توبه فرجل لما لقى المساله خلاص يعني كده كده ايه هي سواء فراح قال له نكمل بايه ال100 ورغم ذلك الراجل بقى مازال صادقا في التوبه عايز يتوب فقال دلوني على اعلم اهل الارض المره الثانيه دلوه فعلا على اعلم اهل الارض فلما ذهب اليه قال له اريد ان اتوب فهل لي من توبه والعالم عالم خد بالك من الحته دي العالم مش مجرد انه بيسمع فتاوى ويقول الاجابه وخلاص لا يعني العالم بيستنل القرصومه من قلب هذا الانسان ويضل على التشخيص والعلاج في وقت واحد خد بالك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 لله ربنا يزقنا الحب في الله حديث البخاري ومسلم لو فعلا حبيت اخاك حبا صادقا لله هتدوق حلاوه الايمان والله وحلاوه الطاعه يكون صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان من بينها وان يحب المراه لا يحبه الا لله فالوالله العظيم ده انت لما تخلص نيه لله سبحانه وتعالى في محبتك لاخيك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 فقال لهم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه خد بالك لما انت تكون قاعد في المسجد دلوقتي كده وتلاقي النبي قاعد معانا دلوقتي صلى الله عليه وسلم ويقول لك دلوقتي حالا البابه هيخش منه واحد ايه من اهل الجنه هتلاقي الناس ايه اتدورت بزاويه 180 درجه عشان يشوفوا مين ده فحلها وده اللي حصل من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم دخل رجل بسيط جدا وفقير جدا اتوضا ودخل صلى ركعتين ومشي النبي كرر نفس الكلام ده ثلاث ايام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 عبد الله بن عمرو رحمه الله صرحه ان انا ما اقسمتش على ابي ولا حاجه كل ما في الامر سمعت النبي ثلاث ايام صلى الله عليه وسلم وهو بيقول يدخل عليكم الان رجل اهل جن فكنت انت هذا الرجل فماذا تصممت قال هو ما رايت طب هيقول له ايه خلاص اول انا ما بعملش غير اللي انت شفته فعبد الله بن عمرو لسه يمشي فراح نادي عليه قال ايه هذا هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غص ولا غل ولا حسد لاحد من المسلمين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 درس مهم جدا ان شاء الله ربنا يرزقنا ايهاكم الاخلاص فيه حديث عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اسم عشو في الانسلام يخلص في الصلاة قال من اتى فراشه جاي بليل كده ينام وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل واحد بينام ونيته ان يا رب ان شاء الله اللي نادي انا ايه مصلي قيام الليل فغلبته عينه عينه كده غفلت في النوم فانام في ايه ما ديرش بنفسه ايه حد دم ما ايه سنع عدال فادر تغلبته عيونه حتى يصبح ايه اللي يحصل يا جماعه صفد ربنا ودود سبحانه وتعالى كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه يا سلام ناوي ان هو هو بينام كده ناوي ان هو يقوم يصلي قيام الليل اللي لمده ساعتين ثلاثه فيتكتب له قيام ساعتين ثلاثه طالما انه صادق النيه شفت دي كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه اسمع الحديث الثاني بعد ما تصلي